lâu anh anh lấy chi ta đi mình giao không وَلَ أَ النَّهُم أَن قَامُوس تَوْوركَوَي إِ جلَ وَم أُزِلَ إلَجِ مِ وَغِّجِملَ أَنكَُوا مِن فَوطِجِب وَمِ تَتِ أَ مِهُم أَُّ تُُ قُ تَصدَ تُكَفير مِرهُ سَأَم قوَاعِدٌ لَمْ تَعْرِفَ مَنْ بَلَّغْتَ لَنْ تَرَى سَنَسَ وَاللَّهُ Kul قويانا وكفرا فلا تأس على القوم فَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا La pro en fro ن Oh, um.